وَيَقولُ الذيينَ كَفَرُوا لَل أُزِل عَلَيْهِ آيَةُم مِ رَبِّه إَِّ مَا أَ تَمذِل وَلِكُلِّ قَوْم هدَ اللهَّهُ يَعلملَمُ مَا تَحْمِل كلُلّ أُثَ وَماَا تَغِيضُ الْ الأأَحامُ وَماَا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ